119. مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آدابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله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 ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 117. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات, عليهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 118. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا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 قالوا بلنتبع ما ألفينا عليه آبائنا أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 119. صم بكم عمي فهم لا يعقلون 110. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله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 فَمَنِ الْضَّرْعَ غيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ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 الذين اشتروا الضلالا بالهدى والعذاب بالمرفه فما أصبّرهم على النار فما أصبّرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق